وقال الذين كفروا ان هذا الا افق افتراه واعانه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي لا عليه بكره واصيلا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 فيكون معه نذيرا 115. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا 117. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء أم هم, ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة, جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تغتيلا ولا يَأْتُونَكَ بمثل إلا جئناك بالحق وَأَحْسَنَ تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا, وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا, والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 في ستة أيام، ثم استوى، ثم استوى على العرش. أروح ما نفاس قلبي خبيرا.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 فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخفضوا عليها لم يخروا عليها صنبا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا